السلام عليكم فيكم ونفع عن الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم من مسلمين هذا سائل يقول ما هو الأفضل يحق المأموم يوم الجمعه في المسجد النبوي الجلوس في الصف الأول أو الدنو من الخطيب الأفضل ان يحرص على الصف الأول ويجمع بينهما إذا كان في الصف الأول سيكون قريبا من جهة الخطيب ولو كان في هذا المسجد يكون متقدما على الخطيب لكن الأولى الحرص على الصف الأول نعم إذن يسأل هل ورد حديث صحيح في النهي عن النوم على البطن فإن كان نعم فهل هو التحريم أو الكراهه جاء في الحديث النهي عن ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نائما على منبطح نائما على بطنه فنهاه عن ذلك وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه نومه المغضوب عليهم أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه فهذه النومه التي هي على البطن لا تجوز لنهي النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك نعم الله عليكم هذا يسأل عن الدعاء الذي يكون في التشهد الاخير وهو الاستعاذة من عذاب القبر وجهنم إلى آخر ذلك هل هل يبدأ بالتحميد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعو بهذا؟ في التشهد؟ نعم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في في التشهد قبل مجيء هذا الدعاء والثناء على الله أيضا جاء في أول التشهد في قولها التحيات لله والصلوات الطيبات فلا يأتي بين يدي هذا الدعاء حمد خاص وصلاه خاصة على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما إذا انتهى من التشهد والصلاه الإبراهيمية يقول اللهم إني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيى والممات ومن فتنة المسيح الدجال ويتخير أيضا من الدعاء ما شاء نعم حسن الله إليكم هذا يسأل هل القبض في الصلاة واجب أو مستحب وما حكم السدل القبض في الصلاة من سنن الصلاة وهو من تمام الخشوع فيها من تمام الخشوع فيها والسدل لم يأتي به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يسدل رغبة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن هدية القويم عليه الصلاة والسلام فهذا في غاية الخطورة أما إذا سدل الإنسان في بعض المرات كسلا أو عدم نشاط أو نحو ذلك لا يقال أنه ترك شيئا من واجبات الصلاة أو فروض الصلاة وإنما فاته هذا الأمر المستحب في صلاته أما ان ترك القبض رغبة عن السنة أو اعتقادا أن السدل هو الأفضل وهو الحق فهذا فيه خطورة نعم هذا الساد يقول هل يجوز الدعاء للميت عند قبره بقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه الذي جاء في الحديث الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وقوله نسأل الله لنا ولكم العافية دخل تحته كل شيء فيه خير للعبد فمن العافية غفران الذنوب ومن العافية النجاة من النار ومن العافية الفوز برضى الله ومن العافية دخول الجنة ومن العافية النجاة من سخط الله كلها داخلة تحت قوله صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله لنا ولكم العافية ولهذا جاء في الحديث أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال علمني دعاء أدعو الله به قال له سل الله العافية فجاء بعد وقت وعاد الطلب على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تقال لا قال علمني دعاء ادعو الله به قال يا عباس يا عم رسول الله سل, الله سل الله العافية سل الله العافية في الدنيا والآخرة فالعبد إذا اوتي العافية اوتي الخير كله فهذه الدعوة جمعت لي جمعت لمن دعي له بهذه الدعوة الخير كله نعم حسن الله ليكم هل هناك يوم مستحب لزيارة مسجد قباء جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور مسجد قباء كل سبت فقيل أن المراد بكل سبت أي كل يوم سبت فقد يؤخذ من ذلك استحباب الزيارة في يوم السبت وقيل أن المراد كل سبت أي كل أسبوع دون تخصيصه بيوم السبت ويقال كل سبت ويراد كل أسبوع يعني لا, لا ينقطع عنه في كل أسبوع يزوره عليه الصلاة والسلام مرة فمسجد قباء يزار في أي وقت وفي أي يوم من أيام الأسبوع وينال الزائر الذي تطهر في بيته وقصد مسجد قباء للصلاة فيه فرضا أو نفلا الأجر الذي مر معنا وهو أنه كأجر عمره نعم حسن الله ليكم يقول هل المرور بجانب المقبرة بالسيارة يستلزم الدعاء أو الدعاء يشتري الدخول المقبرة الدعاء الذي هو زيارة زيارة المقابر يكون بالدخول للمقابر الدخول للمقابر أما الذي يمر عليها من بعد لا يعد زائرا الم... الذي يمر عليها من بعد أو من الطريق لا يعد زائرا وإنما الزيارة التي جاءت في الحديث قال على فزوروها هي الزيارة التي تكون بتفكر ويدخل إنسان المقبرة ويرى القبور ويشاهدها فهذا يذكره بالآخرة و يكون منه أيضا السلام الذي يكون من الزائر للمقبورين عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون عند زيارة القبور؟ قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن وإن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية نعم. الله هذا حديث من حج ولم يزرني فقد هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث لا يصح ولا أصل له ولا يجوز الاحتجاج به من حج ولم يزرني فقد جفاني هذا الحديث لا يصح وبين العلماء رحمهم الله أن الحج والزياره عملا حج بيت الله وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا لا ارتباط بينهما يعني لا يلزم من حج أن يزور ولا يلزم أيضا من زار أن يحج فلو أن أحدا حج ولم يزر ليس عليه شيء ولو أن أيضا أحدا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بلده ليس عليه شيء ولو تيسر له الحج والزيارة فهذا خير على خير إذا تيسر له الحج والزيارة فهذا خير على خير أما أن يقال أن من يحج ولا يزور هذا جافي، فهذا أمر لا أصل له ولا دليل عليه، والحديث الذي يروى في في الباب حديث لا يصح. نعم. حسناً الله إليكم هذا يقول تسيطر علي الوسوسة في الطهارة كل لوقات بلا استثناء والصلاة وأجاهد للسيطرة على الش على وأجاهد للسيطرة على الشعائر باليقين. فهل في حالة الخطأ في التقدير بين الشك واليقين أكون آثما وأحيانا يأتيني الشك في, تكبير في تكبيرة الاحرام فهل من الممكن أن أدفع الشيطان ولا أكررها أرجوك يا شيخ أن دع الله لي أسأل الله عز وجل لهذا الأخ السائل الشفاء والعافية ولكل مسلم وفي هذا الباب أذكر بقاعدة مفيدة تريح من ابتلي بالوسوسه ألا وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يعبد الله إلا بما شرع الله له لا يجوز له أن يعبد الله إلا بما شرع الله له وهذه القاعدة إذا طبقها الموسوس في عبادته قضت بإذن الله جل وعلا على الوسوسة لا تعبد الله إلا بما شرع. بعضهم عندما يبتلى بوسواس الطهارة يتوضا بعضهم كم مره ربما عشر مرات غسل اليد ربما يحصل من عشر مرات هل هذا شرع او انه عبادة لله بشيء لم يشرعه الله فاذا طبق هذه القاعده السفادة والسرح لا يعبد الله الا بما شرع بعضهم يكبر تكبيرة الاحرام ثم يعيدها ويعيدها ويكررها بعضهم يطيل في رفع يديه عندما يكبر تكبيرة الاحرام بزعمه يستحضر النية والإمام يشرع في قراءة الفاتحة وهو معلق يديه وبزعمه يريد أن يستحضر النية ومضى الإمام في الفاتحة هل هذا أمر شرعه الله الجواب لا فمن ابتلي بالوسوسه يعالجها بهذه القاعدة لا يعبد الله إلا بما شرع وإذا جاءه الشيطان ليطلب منه أن يعمل عملا غير مشروع لا يطاوعه ولا يستجيب له هذا من جانب الجانب الآخر وهو أهم وأعظم وهو التعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس والوسواس الخناس هو الشيطان اذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس واذا واذا ذكر العبد الله خنس الشيطان اي ابتعد عن العبد فعلى هذا الساء لن يكثر من التعوذ بالله من الشيطان هذا من جهه ومن جهه ثانيه عليه ان يضبط عبادته بضابط الشرع وان يحذر من ان يعبد الله عز وجل بعباده لم يشرعها الله له او بعمل لم يشرعه الله له نعم جاءت اسئله عن الايه التي اجتثت جذور الشرك في اي رقم الآية رقمها الرقم 22 و 23 من سورة سبا هذه الآية في سورة سبا في سورة سبا وأنصح مراجعة هذه الآية ومراجعة تفسيرها في سورة سبا في تفسير ابن سعدي رحمه الله وأيضا تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وأيضا أنصح بمطالعة شرح هذه الآية في فتح المجيد في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وفتح المجيد هذا كتاب عظيم جدا ونافع للغاية في باب التوحيد ومن باب النصيحة لإخواني أرى أن من أثمن الهدايا التي يحملها الحاج لإخوانه كتب العلم وهذه أثمن هدية ومن الكتب النفيسة الثمينة النافعة نفعا عظيما كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين